والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفا إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 لما جاء فيها من البيان فقال سبحانه وتعالى والليل لا يغشى هذا قسم من الله جل وعلا بالليل وقت غشيانه على الكون بظلامه ومعنى يغشى يعني يغطي يغطي على ضوء النهار وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون هذا من ايات الله سبحانه وتعالى فإذا غربت الشمس على النصف الثاني غربت الشمس عن النصف الأول من الأرض وهرت على النصف الثاني وهكذا تتعاقب إلى أن تبلغ الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى عند قيام الساعه لا يتغشى هذا الكون بجوه وأرضه وجباله وجميع مكوناته حتى تغطيه ولا يرى شيء مما كان في النهار هذا من آياته سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى ثم أقسم بالنهار والنهار إذا تجلى تجلى أي ظهر وأشرق وأدبر الليل تعاقبان إذا ذهب هذا جاء هذا من لا يتأخر شيء منهما بانتظام من دقيق لا يتأخر شيء من ذلك هذا من آياته سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على قدرته ورحمته بعباده فهو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئا لرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ولرايكم جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون آيات عظيمة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر آياته يعني العلامات الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه ممن لا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه والنهار إذا تجلى متضادا ليل ونهار يتعاقبان بقدرته سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والانثى ما بمعنى الذي اي والذي خلق الذكر والانثى وهو الله سبحانه وتعالى والظاهر ان الذكر والانثى عامه لكل مخلوقات ذكر يعني جنس الذكر وجنس الانثى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ذكر وانثى من الادميين ومن البهائم ومن كل شيء من النباتات والأشجار كلها تتكون من ذكر وانثى لأجل بقاء النوع والنسل هذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده وأيضا هما متضادان ذكر والأنثى، وقيل المراد وما خلق الذكر والأنثى أي آدم وحواء، ولكن الظاهر الله علم العموم ويدخل فيه آدم وحواء من باب له، هو ماء واحد ويكون الله منه الذكر والأنثى. ماء واحد او مادة واحدة يكون الله منه شيئين مختلفين هذا من آياته سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى المقسم عليه وجواب القسم هو قوله إن سعيكم لشتى إن سعيكم ايها الناس وعملكم في هذه الحياة لمختلف منكم المؤمن ومنكم الكافر منكم المطيع ومنكم العاصي ومنكم من يعمل عملا مثمرا ومنكم من يعمل عملا فاسدا مدمرا اختلاف الاعمال هذا ايضا متضادان اختلاف اعمال الناس متضاد الخير والشر ان سعيكم في هذه الحياه لشتى أي مختلف ومتضاد مثل تضاد الليل والنهار والذكر والعنفى ثم قال جل وعلا فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسن الحسن فسن يسره من الناس من سعيه كذلك في الخير اعطى المال في وجوه الخير واتقى الله سبحانه وتعالى وصدق بالحسنى أي بالجزاء من عند الله والخلف من عند الله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فلا يبخل بالمال ويظن المهنه غير هالمال المال في يده المال بيد يد الله جل وعلا فإذا أنفقت أنفق عليك وإلا بحث فإنه يمسك رزقه سبحانه وتعالى عنك فأما من أعطى أعطى المال في وجوه الخير ولم يبخل به موقنا بأن الخلف من الله عز وجل واتق الله سبحانه وتعالى فلم يعصه فهو مطيع بالمال ومطيع بالعمل ايضا وصدق بالحسنة قيل الحسنى هي الخلف من الله عز وجل وقيل الحسنى الجنه وقيل الحسنى لا اله الا الله وكلها تدخل كل هذه التفاصيل تدخل بمعنى الايه صدق بالحسن هناك من يعطي المال ويجزل العطاء لكنه رياء وسمعة ما, ما هو لأجل وجه الله ولا صدق بالحسن ولا اتقى ربه وإنما يبذل المال في البذخ والشرف رياء وسمعة أو ينفق المال فيما حرم الله الشهوات المحرمة والمعاصي هو ينفق ينفق لكنه في بل وجه إنما الذي اتقى الله وصدق بالحسن هذا هو الذي ينفعه إنفاقه وينفع الناس أيضا وأيضا ينمي ينمي المصالح للناس عطاؤه ينمي المجتمع أما من بذل المال في, في الريا والسمعة ولم يصدق بما عند الله ولم ينفق طلبا لثواب الله أو ينفقه في معصية الله وهذا أشد فهذا مخالف للاول او بخل ولم ينفق شيئا فسنيسره لليسرى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره يسره الله سبحانه للحسن ويهديه الطريق الصحيح وموافقه الحق والصواب لانه بذل السبب للهدايه والتيسير للحسنى بذل السبب فالعبد منه بذل السبب والله منه التوفيق والهدايه والتيسير فلا بد من الامرين من الله ومن العبد العبد منه السبب والانفاق والسعي في الخير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا لا يضيع عمل العامل هذا وعد من الله انه سيسره اليسر طريقه السنها السهله كما يسر على الناس فان الله ييسر له الخير والجزاء من ديس العمل على النقيض من ذلك وأما من بخل بخل بالمال الذي اعطاه الله حبس الزكاه حبس الحقوق الواجب عليه دخل بذلك واستغنى عن الله عز وجل استغنى عن الأجر والثواب بزعمه أن هذا المال يكفيه عن الله واستغنى وكذب بالحسن كذب بوعد الله كذب بالجنة كذب بلا إله إلا الله كذب بالحسن فسنيسره للعسرى كل ميسر بما خلق له وهذا فيه الايمان بالقضاء والقدر وفيه أن الإنسان لا يكتفي بالقضاء والقدر وإنما يعمل يعمل ولا يقول انا اتبع القضاء والقدر هل الجبريه هذا مذهب الجبريه الذين يعتمدون على القضاء والقدر ولا يعملون هذا مذهب الجبريه الظلال من الجهميه وغيره أما مذهبا للسنة والجماعة فهم يمنون بالقضى والقدر ويعملون الأسباب التي يقدرون عليها ولا يتكلون على القضى والقدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن كل واحد منهم مكتوب مقعده من الجنة أو من النار قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأنجل الله هذه الآية فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للمسرى وأما من بخل واستانى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هل فيها رد على الجبرية الذين يعتمدون على القضاء والقدر وفيها رد على المرجئه الذين يعطلون العمل ويقولون يكفي الايمان بالقلب ولا ضروره للعمل هذه طريقه المرجئه الذي يترك العمل اما أنه إما أنه جبري وإما أنه مرجي أما الذي يجمع بين الايمان بالقضى والقدر والعمل فيما ينفع تجنب ما يضر فهذا هو المؤمن وهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة والحمد لله ثم قال جل وعلا لهذا الذي بخل واستغنى كذب بالفسنة قال وما يغني عنه ماله إذا تردى اذا مات ما يغني عنه ماله ولم يقدم لنفسه شيئا ولم يؤمن بما وعد الله سبحانه وتعالى بخل واستغنى وكذب بالفسنة لا لابد يأتيه الموت ولو كان عنده مليارات أو كما يقولون مليونير أو ما أدري يفلون عنده أموال الدنيا إذا جاء الموت إذا كان ما قدم لنفسه شيئا من هذا المال فإنه يخرج منه ليس معه شيء ويأخذه وغيره ممن قد يكون عدوا له من وردته ما يغني عنه ماله اذا ترد اذا هلك ولم يقدم لنفسه شيئا ولو كان عنده مال كثير ما يستفيد سوى والعياذ بالله يبقى عليه كتابه وثمرته تكون لغيره ما يغني عنه ما يغني استفهام إنكار ماذا يفيده هذا المال الذي تعب فيه وأفنى حياته وحبسه ولم ينتفع به ولم ينفع به هذا لا يغنيه شيئا عند الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف. لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فإن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني يضيق على من يشاء ويبسط على من يشاء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء البعث وهم في الغرفات آمنون ما يغني عنه ماله إذا تردى إذا هلك ولم يقدم لنفسه شيئا من هذا المال يجده عند الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بدأ بالصدقة الجارية في يخرجها من ماله وعلى قيد الحياة تستمر بعد موته يجري ثوابه ثوابها له بعد موته لأن وقف اوقافا أو أقام مشاريع خيرية تنفع المحتاجين أو بنى مساجد أو مدارس فهذا يجري عليه أجره بعد موته ولا ينقطع ما دام هذا هذه الصدقه مستمره فالأجر مستمر وما يغني عنه ماله اذا ترد ثم بين سبحانه ان الانسان ليس بيده شيء ما هو الذي يهدي نفسه او انما هذا بيد الله ان علينا للهدى الهدى بيد الله لكن الهدى له سبب من العبد الهدى له سبب من العبد بالعمل الصالح حركة الخير كل الناس يعملون لا أحد يبقى مجمدا فالانسان يعمل إما في الخير وإما في الشر ما تجدون أحد إلا الإنسان المعطل الذي لا يتحرك للمرض وإلا معاق ما يقدر أما الإنسان المعافى فهو ستحرك وسيكد ويكدح اما في الخير وإما, وإما في الشر إن علينا للهدى الهداية على الله جل وعلا هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرسال كلها من الله عز وجل فالله هدى الخلق وارشدهم ودلهم والله وفقهم فالدلالتان كلاهما بيد الله سبحانه وتعالى لكن دلاله الارشاد يملكها العباد يدعون الى الله يامرون بالمعروف ينون عن المنكر يعلمون الناس الخير هذه هدايه دلاله وارشاد يقدر عليها الانسان وهي عمل صالح او العكس يدعو الى الشر يدعو الى النار يدعو الى الشهوات يدعو الى المعاصي يدعو الى الضلال والانحراف كذلك الانسان يدعو اما الى الخير واما الى الشر فان علينا للهدى وإن لنا للاخره والاولى ملك لله الدنيا والاخره ملك لله بما في هنا هو المالك سبحانه المالك المطلق الذي يملك الدنيا والاخره فكما انه يملك الهداية هو يملك الاخره والاوله يملك ال الحياة الآخرة ويملك حياة الدنيا الملك له سبحانه وتعالى وإن لنا للآخرة والأولم ولم لا كل الناس سأولوا إلى الله جل وعلا سأولوا إلى الله إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون انما هذا المال عاريه عند الإنسان وابتلاء وامتحان لهذا الانسان كيف يتصرف فيه والا هو عاريه عنده والملك كله لله ويرجع الى الله سبحانه وتعالى وان لنا للakhirah والاولى ثم قال جل وعلا فانذرتكم خوفتكم حذرتكم نارا نارا منكره للتعظيم والتهويل نارا تلظى تشتعل ما تطفى دائما تتوقد نار الله الموقدة دائما تتوقد وتستعد مثل نار الدنيا تطفى تذهب لا نار عامره دائما وابدا تتلظى نارا تتلظى هذه النار من الذي يصلها من الذي يدخلها لا يصلها إلا الأشقى الأشقى من العباد هو الذي يصل النار أي يقاسي حرها وصليها يدخلها الكافر والمشرك يخلد فيها يدخلها العاصي من الموحدين بمعصيته ويذوق عذابها ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج منها الى الجنه بعد التمحيص والتطهير كما صحت بذلك الاحاديث لا يصلها الا الاشمل ان شقاوى مطلقه والهي لا او شقاوى محدده وموقته بالنسبه لعصاه الموحدين كما دلت على ذلك الأحاديث لا يصلها إلا الاشقى كيف صار اشقى كذب وتولى من هو الاشقى الذي يصل هذه النار الذي كذب كذب بوعد الله كذب بقلبه يقول ما في جنة ولا في نار هذه خرافات ولا في بعث ولا نشور هذه خرافات وأساطير يقولون وربما تقرأون وتسمعون شيئا منها كذب بقلبه وتولى بفعله لا يصلي لا يزكي لا يصوم لا يحج ولا يعتمر ولا يعمل شيء تولى عن الخير انصرف عن الخير كذب وتولى هو تولى مسبب عن تكذيبه لما كذب تولى لما كذب بقلبه تولى بأفعاله والعياذ بالله الذي كذب وتولى من الذي يقيه الله من هذه النار التي تتلفظ وسيجنبها الاتقى يجنبها فلا يدخلها ولا يجد حرها لا يسمعون حثيثها عنها مبعدون لا يسمعون حثيثا وهم في مشتاك انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا الذي يجنب النار يجنب هذه النار الى الجنه وسيجنبها الاتقى شوف الاتقى دل على ان السبب من قبل العبد من ابتقى الله وعمل بطاعته جنبه الله هذه النار أما من كذب وتولى أصلاه الله النار، فالعباد اجزون بأعمالها ولا يظلم ربك أحدا وسيجنبها الأتقى النار يصلاها الأشقى والجنة ويجنبها الأسقى يجنبها الأسقى فعمل العبد هو الذي يدخله النار أو ينجيه منها عمل العبد ما هو بالقضى والقدر فقط بل عمل العبد والله يقدر على كل بحسب عمله الله يقدر على كل إنسان بحسب عمله وتوجهه. شوف على الأشقى والأفضل هذا من قبل العب أعمال من قبل العباد تولدهم النار أو تجنبهم النار وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ماله ماله حر ماله يملك اغلى شيء عنده يؤتيه يعني ينفقه في طاعه الله عز وجل لنفسه يبذله لنفسه ما هو لغيره لنفسه الذي يؤتي ماله بخلاف الذي كذب وتولى واستغنى عن الله عز وجل فهل هو مفتقر إلى الله يرى أنه فقير إلى الله مهما كان ماله ومهما كانت صحته يرى أنه فقير إلى الله لا يستغنى عن الله طرفه عين هذا المؤمن هذا الأثقى وسيجنبها الأثقى الذي يؤتي ما له يؤتي ما له لاي شيء الرياء والسمعه للاسراف والبذخ للشهوات المحرمه لا يؤتي ما له يتزكى تطهر به يتطهر به من الذنوب والمعاصي تطهر به من الشح والبخل يؤتي ماله يتزكى هذا قصده التزكى بماله خلاص النيه لله عز وجل وما لأحد عنده من نعمه تجه ما هو بينفق المال على من لهم معروف عليه من باب المكافأة لهم بل ينفق المال لوجه الله عز وجل ما لأحد عنده من نعمة تجزى يجزيهم ويعطيهم ويكافيهم بهذه النعمة بل ربما انه ما يعرفهم ولا لكن يعطيهم وهو لا يعرف حالهم ولا يعرف إلا أنهم محتاجون فيحسن إليهم وليسوا من أقاربه بل ربما لا يكونون من بلده ولا من جنسه وإنما هو من بني آدم محتاجين ما لأحد عنده من نعمة جنسة ما يقتصر على من يحسنون إليه أيكافيهم بهذا المال بل يبذله طاعة لله عز وجل على كل من هو مستحق واهل للصدقه وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى الا بمعنى لكن اي يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الاعلى لا غير ذلك لا ارضاء الناس ولا تملق الناس وإنما يبتغي به وجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى طمعا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة والسعادة بلقاء الله عز وجل هذا قصده قالوا نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أعظم المحسنين في هذه الأمة أعظم المحسنين في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الغزوات وعلى المحتاجين وعفق الرقاب أمر معروف لا يسبقه أحد في الخير رضي الله عنه ولذلك حاجة على لقب الصديق صديق هذه الأم وهذا وإن كان حقا ويدخل فيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه من باب اولى الا انه ليس خاصا به بل هو عام لكل من اتصف بهذه الصفه العظيمه تغلب على نفسه تغلب على حب المال انفقه في طاعه الله وفي مرضاه الله وابتغاء وجه الله هذا الذي حاز على هذه الكرامه وانه يجنب النار يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم تقوا النار ولو بشق تمره يعني نصف تمره ما يجد غيرها يتصدق بها يقيه الله بها من النار وهي نصف تمره فكيف بالذي يعطي مالا جزلا في طاعه الله عز وجل وفي سبيل الله كابي بكر الصديق رضي الله عنه عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذين انفقوا اموالهم في سبيل الله عندهم اموال طائله وانفقوها في سبيل الله أعطوا العطاء الجزل لا ما في أيام العسرة والشدة هؤلاء هم الذين جنبهم الله النار يوم القيامة وسيجنبها الأشفر الذي يؤتي ما له يتزكى هذا قصده التزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزى لقابلها لهم كافيهم عليها يقول أنا ما أعطي إلا ليعطين أما اللي ماله فضل علي أنا ما أعطي لا ما ماهو كذا هذا صار مكاغى أماهو أماهو بالله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء لا ينفق الابتغاء ابتغاء وجه ربه الأعلى خفة خفة لوجه الله عز وجل وهي صفة لله العلو العلو صفة من صفات الله الذاتية فهو الأعلى على خلقه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وهذا من أدلة علو الله على خلقه سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولسوف يرضى لسوف هذا ال الذي اتصف بهذه الصفات سوف يرضى واللام لام القسم تقدير والله لسوف يرضى قسم من الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائل سوف يرضى هذا الإنسان عن الله جل وعلا إذا لقي الله عز وجل فسوف يرضي بالجزاء العظيم الذي لا تدركه العقول ولسوف يرضى في الدار الآخرة إذا لقي عمله وسر به في جنات النعيم فالإنسان لا ينسى الآخرة دائما تكون الآخرة بين عينه يعمل لها ببدنه بماله بجاهه يعمل للآخرة لأنه ما وجد في هذه الدنيا إلا لأجل أن يعمل للآخرة يعمل للآخرة يقدم لنفسه من هذه الدنيا ما يجده عند الله عز وجل كل بحسبه ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة الله جل وعلا ما يكلف الناس شيئا لا يستطيعونه ولا يرد عملهم الصالح ولو كان قليلا إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكو حسنة الذرة هذه إن كانت حسنة يضاعفها الذرة من الخير يضاعفها الله عز وجل ضعافا كثيرا يتقبل الله صدقاتكم وينميها لكم كما ينمي الرجل فلوة كما في الحديث هذا من فضله واحسانه سبحانه وتعالى أنه يعطي الجزاء العظيم على العمل القليل إذا كان خالصا لله عز وجل كيف إذا كان العمل جزلا ومفيدا ونافعا فالمسلم يتقي ربه في حياته يتقي ربه في نفسه يتقي ربه في إخوانه يتقي ربه دائما وابدا ولا يعيش عيشه سلبيه في هذه الحياه انما يكون عاملا في الخير في جميع انواع العمل مالي او غير مالي العمل الصالح هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى هذه السورة سوره عظيمة توجه العباد إلى العمل وأن لا يتكل على القضاء والقدر كما تقوله الجبرية أن لا يتركوا العمل ويقولون يكفي الإيمان بالقلب كما تقوله المرجع فعل عليهم أنهم يعملون العمل الصالح بانواعه على حسب استطاعتهم ونياتهم ومقدراتهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يضيع الله شيئا وما كان الله ليضيع ايمانكم لا يضيع الله شيئا حتى القليل ينميه ويكون كثيرا عظيما من فضله واحسانه هذا آخر ما سيذكر من تفسير هذه السورة العظيمة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول هل الأفضل الإنفاق على النفس أم يقول هل الأفضل الإنفاق على النفس أم الإنفاق على الفقراء إذا كان الدخل محدودا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا قال ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فتبدا بنفسك اول شيء ثم بمن تعول من أولادك ووالديك وأقاربك ثم أخوانك المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البخل لكن إذا وصل الإنسان إلى درجة من الإيمان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة مثل ما كان من, من الأنصار رضي الله عنهم هذه درجة عليا الايثار على النفس نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البخل يعد من الذنوب؟ نعم يعد من الذنوب إذا منع الخير ومنع الزكاه ومنع الحقوق الواجبة هذا من الذنوب الكبيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه إذا تردى قيل معنى تردى أي مس وقيل تردى في النار فمن راجح في ذلك كلاهما يحصل تردى في الموت والتردى في النار كلاهما يحصل. والتفسير قد يكون اختلاف العلماء بين من باب تفسير التنوع لا تفسير التلات يكون الآية تحتمل عدة معاني كل واحد ياخذ بمعنى منها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه لا يصلها إلا الأشقاء وفي قوله وسيجنبها الأدقاء هل أفعل التفضيل هنا على بابها؟ أمي مراد؟ نعم على بابها ما في شك أن كل ما زادت التقوى زاد الخير والجزاء وكل ما زادت الشقاء وزاد العقوبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز القسم بقولنا ورب المصحف؟ المصحف يا حيا يقسم على مخلوق مثل الورق مثل الجلد مثل فتقسم بالايات او بالقران بالايات او بالقران تقسم به نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل القسم بغير الله له كفاره اختلف العلماء في ذلك هل ينعقد ولا ينعقد وكونه يكفر حط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من خلط عملا صالحا وآخر سيئا كيف ينطبق عليه حديث كل ميسر لما خلق من خلط عملا صالحا وآخر سيئة كيف ينطبق عليه حديث كل ميسر لما خلق له نعم هذا ميسر للامرين ميسر للعمل الصالح والعمل السيئ فيخلق بينهما نعم وان حد يسر للعمل الصالح الخالص وان حد يسر للعمل السيئ الخالص الناس درجات في اعمالهم نعم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا حس الله ايه هو انا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يوصف الطفل الكثير الحركه واللعب فانه طفل شقي لا عند الناس هذا عند الناس ما يقال أنه شقي يقال حركي يقال أنه حركي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر فضيلتكم أنه ممن يدخل النار عصاة الموحدين فهل المقصود بهم أصحاب الكبائر أم أصحاب الصغائر أم الذين لم تكفى سيئاتهم في الدنيا المنصوص عليه اصحاب الكبائر دون الشرك اصحاب الكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقه وشرب الخمر واكل الربا هؤلاء معرضون لدخول النار ان لم يعفو الله عنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التجاوب مع القران مثل قوله تعالى هل اتاك حديث الغاشيه فاقول انا بلا وهكذا مع باقي الايات ما في معنى تصديق هذا تصديق للقران هذا تصديق للقرآن لكن المداومه على هذا تحتاج الى دليل اما اذا قال بعض الاحيان ما في معنى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكر فضيلتكم في درس سابق اختلاف الأقوال في بداية حزب المفصل من القرآن فما القول الراجح في بدايته حفظك الله لا اعرف قول الراجح في هذا والأمر سهل في هذا الأمر سهل في هذا ما يحتاج ترجح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن هذه السورة ترد على الجهري... ترد على الجبرية الجهمية وعلى المرجئه هل في الصوره رد على القدرية ايضا هم الجهميه هم القدريه الجبريه هم القدريه غلوا في الجبر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما انفع الكتب واحسنها في مسائل القضاء والقدر كتب العقائد مثل العقيده الواسطية للشيخ الاسلام بن شرح الطحاوية كتب العقائد المبسطه نعم يقول فضيله الشيخ الفضل. لان الايمان بالقضاء والقدر من اركان الايمان سته فيبحث في كتب العقائد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد من صفات الاستعاذه عند قراءه القران ان يقول القائل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اي نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم كلهم كله, كله جائع الحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت هذا الحديث وما المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم اقسم على ثلاث ما زاد الله ما زاد الله إنسانا بعفو إلا عزان نعم. وما نقص مال من صدقة نعم. ما تواضع أحد لله إلا رفعه نعم هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله يرفع من تواضع له ويخذل من تكبر وأن, وأن الصدقة ما تنقص المال من حيث من حيث بركته ونمائه وإن قصته من حيث كميته لكنها لا تنقصه من حيث النما والبركة فيه نعم وما عفى رجل عن مظلمة نعم إن عفا وأصلح فأجره على الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل من فرنسا يقول هل يجوز تعلم كيفية تغسيل الميت وذلك بالتدرب على تغسيل رجل حي لكي ينظر الحاضرون كيفية الغسل لا يا أخي ما أجيب واحد حي وتغسله أحضر عند اللي غسلون الجنايز تعرف إن شاء الله وادرس الفقه أن الفقه فيه كيفية تغسيل الميت ولا ضغيت العمل أحبر عند اللي يرسلون الجنائز تعلم إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول السائل إن زوجته مبتلات بالوسوسة عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن يقول من العمل من أجل التخلص من هذا الداء حفظك الله استعاذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة ور الثلاث اخلاص يقول اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس فيها الاستعاذة من الوسواس الخناس الاستعاذة بالله ما ينفع اذا الاستعاذة بالله ثم ترك الوسواس وعدم الانكفاف اليه والاهتمام به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حين استعمال الرقية للقران استعمال الأدعية النبوية كذلك الزيت وماء, وماء زمزم. قل هل نعتقد أن الشفاء هو بذات كلام الله سبحانه أم أنه سبب والشفاء من الله لا شكرا سبب والشفاء من الله عز وجل ولا يجوز الاعتماد على الرقيه بل يعتمد على الله نعم وهذا في جميع الأسباب لا يجوز الاعتماد عليها وانما الاعتماد على الله جل وعلا نعم يقول فضيله الشيخ حفظكم الله يقول السائل استاجر ابي شقه في اثناء سفرنا ولم يكن في مطبخ الشقة موقد ولم يكن في مطبخ الشقه موقد فرن فطلب والدي من العامل في هذا الفندق ان يعمل لنا قهوه فعمل لنا بعشرين ريال ورأينا أن المبلغ كبير فطلبنا أخرى تقول فطلبنا مرة أخرى تحوه، فعملها لنا العامل لكن لم نعطه عشرين مرة أخرى مع أنه قد طلبها وذلك لأنه لم يوفر لنا موقدا في هذه الغرفة تقول هل يجوز لنا أن لا نعطيه لأنه قد غرنا وأسكننا في غرفة ليس فيها فرن الموقد ليس على العامل يا اخي الموقد على المالك على مالك العماره ومالك الشقه والذي عليها المؤجر ما العامل مسكين ما فرعش ومنظف ويفتح ويغلق هذه مهمته فالعامل ما له دخل في هذا حاسب المالك المؤجر والعامل اعطه حقه الذي طلب منك في مقابل العمل الذي عمله لك وهو ليس من عمله نعم يقول فضيله الشيخ اخفضكم الله اذا دخل شخص المسجد وقت النهي فهل يصلي ركعتي تحيه هذا محل خلاف ان صلى فلا مانع وان جلس فلا مانع لتعادل الخلاف في هذه المساله بين العلماء نعم مع ان تحيت المسجد لا يب سنة ما هي حتى لو دخلت المسجد في غير وقت نهي وجلس ما يحرم عليك هذا انما تكون تاركا لسنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول صلى بنا الإمام العشاء خمسا ونبهناه فلم يرجعه فجلست أنا ولم اتابعه حتى سلمت معه وتابعه بقيه المأمومين فما حكم صلاتي وصلاتهم الصلاتك صحيحة دام انك علمت النهزاء لا يجلسك التابع جلوسك هذا متعين عليك تجلس سلم معه لتسلم نفسك وأما من تبعه من الآخرين فإن كان جاهلا صلاته صحيحة يعلر بالجهل ما إذا كان متعمدا فطلب صلاته إذا كان يعرف أنه ويعرف أنه ما يجوز المتابعة تبطل صلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا شارك الإنسان وتصدق بمبلغ يسير إذا شارك الإنسان وتصدق بمبلغ يسير في أحد الأوقات الخيرية فهل يعتبر ممن أبقى له صدقة جارية تجري له بعد موته نعم يعتبر بقدر ما ما دفع قدر ما دفع وما ينفع من من هذا التبر نعم يقول حضيرة الشيخ وفقكم الله يقول هل من علامه قبول العمل الصالح انشراح الصدر بعد عمله نعم هل من علامات القبول اذا انشرح صدرك وارحت بهذا العمل استعنى هذا الدليل على أنه مقبول إن شاء الله نعم تقول فضيلة الشيخ يريد الله أن أو يشرح صدره للإسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول إذا طلبت صرف خمسمائة ريال من أحد الإقوة فلم أجد عنده إلا أربعمائة وخمسين ووعدني بالباقي في وقت آخر فأني يجوز ذلك لا هذا صرف صاره لازم أن يقبض كل من الطرفين حقه كاملا في المجلس فما يصلح هذا تاخد بعضه وتأجل الباقي إلى وقت آخر أما أنه يصبر إلا ما تجيب له الشساب وإلا أنك تروح لحد يصرف لك وتسدد له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مسجد من المساجد في ليلة ختم القرآن في رمضان أحضر الإمام وجماعة من المسجد أحضروا سحورا بهذه المناسبة وعزموا عليه المصلين بعد الصلاة فهل فعلهم هذا مشروع؟ الختم وقت السحور؟ هم؟ فكانت في وقت السحور فلا بد ما إذا كانت لول الليل الأعمال مناسبة؟ لي. جيب لهم عشاء. هنجب لهم عشاء. أول نعم. يقول فضيلة الشيخ فقط الله. يقول السائل لي سيارة بالورشة. وقال العامل سأصلحها لك بثلاثة آلاف ريال وتنتهي بعد أسبوع. فقلت سأعطيك خمس مئة إضافية لك أنك على أن تخرجها خلال يومين. فهل في فعلي هذا شيء وهل هو من الرشوة المحرمه نعم لا يجوز هذا عامل راتب يشتغل بالراتب يكفي راتبه ولا تعطيه شيئا تخذوه على الناس الثانيين ينتظر الرشوة من الآخرين أيضا وتخرب على راعي العمل أيضا هذا لا يجوز ثم لا يجوز الجمع بين العمل والمدة يعني خلال خمس ايام اربع ايام ما يجوز هذا لأنه قد لا يستطيع الالتزام بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذهبت في هذا اليوم لأسدد رسوما في إدارة المرور ووجدت هناك عند الباب من يقوم بتسديد هذه الرسوم عن طريق الصراف الآلي فأعطيه مقابل هذه الخدمة يعطيه بشين ريالا هذا ربع هل ربع هو أقرضك بزيادة ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح الصيام من نوى بالليل لكن أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس لا إذا أغمي عليه جميع النهار هو أنه يفضي هذا اليوم لأنه في النية ضاعت النية مع ذلك أما لو أفاق جزءا من النهار وقد نوى الصيام في الفجر نوى الصيام في الفجر وأغمي عليه وافاق بعض النهار يصح صيام لوجود النية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحد طلبة العلم ذكر في كلمة له أن صيام السفر يمتد إلى رمضان القادم من السنة القادمة ما شاء الله هذا من عنده هذا كلام من عنده الرسول قال ستة أيام من شوال حددها بشوال هل نتعد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة هل هو أسفل سرة الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام الصلاه الصحيح أنه إن كان يحتاج إلى الاعتماد على يديه لمرض أو لكبر سن فلا بس لذلك. أما إذا كان لا يحتاج فالسنة أنه يقوم على ركبته يعتمد على ركبته ويقوم نعم ولا يتشبه بالبعير نعم. يقول فضيلة الشيخ سبقكم الله يقول السائل كثرة تضرب النساء في الحرم وقد يصفون بجوار الرجال أثناء الصلاة ونحن نعاني من هذه المشكلة في رمضان خاصة يقول ما الواجب علينا حيال هذه الظاهرة وما نصيحتكم؟ الواجب أن نتجنب الاختلاط مهما استطعت تجنب الاختلاط مه مهما استطعت وأيضا صلاة في الحرم مع الزحمة ما يتمكن الإنسان اولا ان فيها ما ذكرت من الاختلاط والتأكثم وثانيا ما يتمكن من الصلاة على المطلوب والاطمئنان يا أخي الحمد لله المساجد في مكة كبيرة وكله حرم والأجر واحد ولله الحمد صل في المساجد الاخرى من مساجد مكة التي هي داخل حدود الحرم ولا تضيق على نفسك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من أين يحرم من أراد العمرة أو الحج من أهل مكة من أراد الحج يحرم من منزله في مكة منها المكلا وغيره أما من أراد العمرة وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل إلى خارج حدود الحرم من التنعيم من الجعرانه من الحديبية المهم من عرفة يخرج خارج حدود الحرم يحرم بالعمرة نعم ولا يحرم بها من داخل الحرم نعم وكذلك حفظك الله يقول إذا قدم شخص من خارج مكة ها؟ إذا قدم شخص من خارج مكة في رمضان واعتمر من الميقات وأراد أن يأتي بعمرة أخرى فمن أين يحرم مثل ما ذكرنا يخرج إلى الحل. يحرم من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخرجها وأخرج مع أخيها لتحرم من التنعيم ولم يدعها تحرم من مكة نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول أنا علي صيام يوم من رمضان وأريد أن أقضي هذا اليوم فهل يجوز لي أن اصوم يوم الجمعة مفردا له إذا كان ما تستطيع الصيام إلا يوم الجمعة وأن عندك أعمال وعندك... لا بس نعم. يقول فضيلة الشيخ. أنت ما صمتها لأنه يوم الجمعة. صمتها لأنه قضى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول رجل الرجل لا يصلي الصلاة الصلوات وعند ركوبه في سيارته يشغل المسجل على الأغاني بصوت عال فقنت بالدعاء عليه والتحسب عليه فقال لي أحدهم إنه لا يجوز لك أن تدعو عليه وإنما ادعو له بالهداية فما الصحيح في ذلك نعم هذا هو الأحسن ان تدعو له أول شيء تنصحه وتخوه بالله لأن تدعو له بالهداية نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي أن أغطي وجهي في الصلاة أغطيه بالشماغ لأجل الخشوع إذا كان أمامك ما يشغله لا معنى أنك تغمض عينيك او تغطي وجهك كما إذا ما أمامك شيء هذا يكره يكره أن الإنسان يغمض عينيه او يغطي وجهه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يغفر للمذنب حتى ولو كان الذنب عظيما هل هل يغفر للمذنب حتى ولو كان ذنبه عظيما كالشرك واللواط والزنا للمفصل الشرك لا يغفر الا بالتوبه ان الله لا يغفر ان يشرك به اما بقيه الذنوب التي دون الشرك فهي مظنة المغفره اذا شاء الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكل ما دون الشرك فهو مأونة المغفرة اذا شاء الله الزوج نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في هل في قوله سبحانه ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هل فيها مستمسك لمن يرى خلود اهل الكبائر في النار لا هذا خلود مؤقت الخلود طول المكر الخلود طول المكه قد يكون مؤبدا للكافر وقد يكون مؤقتا لغير الكافر نعم والادله الاخرى لا تؤخذ الايه ليع وحدها يجمع بينه وبين الادله الاخرى التي تدل على أن الله يخرج من النار من في قلبه ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان لماذا ناخذ دليل ونخلي الدليل الاخر نعم هذا من الاخذ بالمتشابه فرق المحكم هذه طريقه اهل الزير والعياذ بالله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاذكار ورد في السنه انها تقال مره واحده فهل الزياده على ذلك يعتبر خلاف السنه لا زيادة من الخير لا باس زاد ما في بس ذكر الله اذكر الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا لم يحددوا نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا امرت الام ابنها ان يطلق زوجته فهل يجب عليه ان يطلقها فان لم يفعل كان عاقلا لا اذا امره والدها او والدته بطلاق زوجته من غير سبب شرعي هل يلزمه ذلك اما إذا كان لسبب شرعي لكونها مقصرة في دينها أو كونها تؤذي والديها وحدهما فيطيعهما في ذلك أما بدون سبب وانما هو شيء نفسي فلا يلزمه ما يلزمه ان نعم يقول فضيلة الشيخ مصطفى الله يقول نحن مجموعة من الإخوان نجمع مالا بيننا ونتصدق به بان نصرفه في سبيل الدعوه في منطقتنا كرواتب للدعاه والحفظه سؤاله هذا المال إذا جمعناه وحال عليه الحول فهل فيه زكاه لا هذا اصرف مصرف الزكاه فلا زكاه فيه نعم كل ما يعد للصدقه أو لمشروع خيري فلا زكاه فيه نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول أحد الشباب أجريت له عملية جراحية فظن أن الصلاة لا تلزمه حال مرضه فلم يصلي فماذا عليه الآن عليه القضاء عليه التوبة إلى الله والقضاء بالترتيب. يقضي ما فاته من الصلوات بالترتيب اليوم الأول والثاني وتقديم الصلاة, الصلاة على ما بعدها يلزمه القضاء بالتركيب والمبادرة بذلك وهو مخطي حيث لم يسأل نعم يقول فضيلة الشيخ خفتكم الله ورد في السنة الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهل ورد فيها في السنة تحديد ذلك بالايام البيض ليس ان أن تكون أيام البيض وليس هذا بلازم ثلاث أيام من كل شهر من أوله من وسطه من آخره كان هاي البيض يكون أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ الحفظ الله. يقول هل يجوز للمرأة أن تأتي وأن تذهب إلى العمرة مع مجموعة من النساء دون محرم؟ سفر لا ما يجوز سفر بدون محرم ما يجوز. لا مع جماعة من النساء ولا مع الحجاج أو المعتمرين في سيارة أو في طائرة ما يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جاء يريد الغزو وقال إن امرأته خرجت حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك مع, أنه مع جماعة من الحجاج ومع نساء ومع هذا ارجعه من الغزو ليحج مع امراته. مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعاهد محرم. نعم. يقول فضيله الشيخ الله. يقول الذهب المعد للزينة، لكنه لم يستخدم منذ أكثر من خمسة عشر سنة. هل فيه زكاة؟ العبرة بالنية إذا كان صاحبته تريده للزينه والمناسبات فليس به زكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول شخص كان يدخن فترك التدخين وقال يحرم علي الدخان كامي واختي ثم عاد اليه وما حكم تلك اليمين وما كفاره كفاره يمين عليه كفاره يمين هذا بمعنى اليمين يقصد به الامتناع من التدخين وقد عاوده ونقض اليمين فيكون عليه كفاره يمين تعلم عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة اما لم يجده الصيام ثلاثة أيام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسه فهل يلزم مع غسلها أن يتوضأ الإنسان هيا اذا اصاب البدن او الثوب نجاسه فهل يلزم مع غسلها ان يتوضا لا ما يتوضا الا اذا انتقب الوضوء أما نجاسة الثوب او البدن يغسلها يكفي ما لم ينتقب وضوءه يكفي غسل النجاسه نعم شاء الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه